لترديد هذه التكبيرات الله وها هو الشيخ أكبر الله سامي أكبر الله دي ولي أكبر لا إله إلا الله يكبر الله في هذه اللحظات الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد أجواء إيمانية روحانية تسكن في مسجد رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم في جو من الأمن والاطمئنان والراحة سيدنا محمد والسكون والقرب من الله جل في علاه وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحن معكم إخوة الإيمان في كل مكان في هذا المسجد النبوي الشريف مستمعين إلى هذه التكبيرات وإلى مشاعر المسلمين وهو الشيخ محمد ماجد حكيم يستكمل هذه التكبيرات نستمعوا وإياكم إلى جزء من تكبيرات العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم نعود لنواصل وإياكم في هذا النقل والتعليق الحي المباشر الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ايها الاحبه في الله يجتمع المسلمون الكبار والصغار الذكور والاناث في يوم مشهود من ايام الله تعالى فيستشعر وحده الامه الاسلاميه ببشر وسرور وسعادة فتنتشر في هذه الأجواء مشاعر المحبة والتواضع بين أفراد الأمة يحيون بعضهم بعضا ببشر وسلام سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبة في الله إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع فيه اجساد طاهره وقلوب نقيه وارواح متحابه متراحمه بناه النبي صلى الله عليه وسلم واسسه على التقوى من اول يوم ليكون مشعلا للعلم وجامعه للحكمه ومجتمعا للأخوة والمحبة والإيثار يلتقي فيه المسلمون على اختلاف أعراقهم وألوانهم وألسنتهم اجتمعوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف بين قلوبهم الإسلام وآخى بينهم الدين نشاهد وإياكم أيها الأحبة في الله ضيوف المسجد النبوي الشريف وهم يتقربون إلى الله تعالى في هذا اليوم المشهود في يوم النحر بأيام في أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر أيام العام إنها أيام مباركات إنها سويعات مباركة شريفة وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وانعم. على سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتستمر تكبيرات العيد الواحدة التلو الاخرى من المسجد النبوي الشريف كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرتا واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتتوالى التكبيرات من مؤذني المسجد النبوي الشريف Alhamdulillahi ga ik de toekomst نعم إخوة الإيمان في كل مكان ونحن وإياكم من مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم ندعو المولى عز وجل بان يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال وأن يعيد علينا وعليكم هذه المواسم اعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وأمن وإيمان وحياة سعيدة هذه هي تفاصيل عيد الأضحى المبارك في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم نتنقل وإياكم في الصورة ما بين ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبات هذا المسجد النبوي الشريف واروقته وساحاته وها هي الطرق المؤدية إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرقية يتوافد من خلالها أعداد كبيرة من أهالي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت بهم الصفوف إلى هذه المواقع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ما عند الله يرجون فضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه يعطي من يشاء كيفما شاء بغير حساب ولا عذاب الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر لا اله الا الله, الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ما اعظم دين الاسلام يا اخوه الايمان جمع القلوب قبل الابدان على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي معجزه هذا الدين دين الاسلام ألف بين القلوب بمعانيه بمقاصده بكل تفاصيله أستمع وإياكم إلى تكبيرات العيد بصوت مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المجيد من السلامة أسريحي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم إخوة الإيمان في كل مكان تتواصل هذه التكبيرات بروحانيتها وسكينتها في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم نسال المولى عز وجل بأن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا وللمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه صوره صوتيه ننقلها برفقتكم الى زميلي عبد الرحمن عبد الله القيسي في نقل حي مباشر هذه الى المسجد النبوي الشريف لحضور صلاة عيد الاضحى المبارك إنه يوم من أعظم أيام السنة وعيد مشهود له الناس يجتمع الكبار والصغار بحب وصفاء وبشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جموع غفيرة اجتمعت لحضور هذا اليوم لم يجمعهم صلة رحم أو ذي قرابه لم يجمعهم إلا هذا الدين ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن النفوس وترتاح القلوب هنا تحلق الأرواح سعادة وسرورا بمنة الله وفضله أن بلغنا هذا العيد السعيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان ترفع الأيدي لله تعالى وتلهج الالسن بالتكبير والتهليل وحمد الله سبحانه وتعالى على ما مكننا به من خير ومن نعمة أيها الأحبة في الله نشاهد هذه الصورة حيث يتنافس المتنافسون على الإزدحام في جنبات المسجد النبوي الشريف لينالوا فضل الصلاة في هذا المسجد العظيم يا لها من أمنية عظيمة ويا له من فضل كريم من الله تبارك وتعالى هذه هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المنورة هذه هي المباركة الحبيبة هذه المدينة التي عاش فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فحلت فيها البركة والخيرات نعم إنها طيبة إنها طابة إنها دار الإيمان ومأرزه إنها الجليلة إنها منبع الهدى ومهد الرسالة مع شروق شمس هذا اليوم أيها الأحبة في الله ونحن نعيش هذه اللحظات في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وننقل لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة العيد اقتداء بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنها لحظات إيمانية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث مشاعر الصفاء والنقاء مشاعر الأخوة الإيمانية في هذه البقعة المطهرة يا له من فضل عظيم ويا له من خير كبير من رب الرحيم صوره للمسجد النبوي الشريف يلتف حوله المصلون بكل حب ووئام يحدوهم الشوق الى الله تبارك وتعالى بأن يؤدوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة العيد نلاحظ جبل أحد يطل علينا خلف هذه البنايات خلف المسجد النبوي الشريف وكأنه حصن حصين يحمي هذه المدينة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 وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا تزال إخوة الإيمان تتوالى تكبيرات العيد من مؤذني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن زوار المسجد النبوي الشريف بأصوات مرتفعة عالية كثيرة وسبحان الله بكرته وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد